بوك تو ساموطتت فراميتي ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون <تصفيق> الصفات واحد الصفات واحد مخوطي كالي امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن سكاني كالي امرأة سمينة امرأة سمينة تنوبس مخواري كالي امرأة فضولية امرأة فضولية اخالي مانكانا جديدة جديده سياره جديده صرافي مانكانا سياره سريعه سياره سريعه مخربه لي لوردجي كابا ثوب ازرق ثوب ازرق تيتلي <تصفيق> <ثوب أزرق تصفيق> كابا ثوب احمر ثوب احمر مصوان كابا ثوب اخضر ثوب اخضر <تصفيق> شافي چانتا شنطه يد سوداء شنطه يد سوداء قاو سفيريت شانتا شنطه يد بنيه شنطه يد بنيه تيتريت ناس لطفاء ناس لطفاء سردي لوبياني خالخي ناس مهذبون ناس مهذبون ساينتيريسو خالخي ناس مهمون ناس مهمون اطفال محبوبون اطفال محبوبون تحاف خدي بوشبي اطفال وقحون اطفال مؤدبون